مصر النهر دع روسا وعرسها حزب النور كان عاشق المحروصا وحب كان في النور مصر النهر دع روسا وعرسها حزب النور كان عاشق المحروصا كان في النور طلبها من أهلها وكتير خطب ودها طلبها من أهلها وكتير خطب ودها الصدق كان مهرها. يب حضور مصرنا النهارده عروسا وعرسها حزب النور كان عاشل محروسا وحب كان في النور مصرنا النهارده سعيده ولابسه طرحه الدين من بعد الانتخابات عرسلها كانوا طبور شهر العسل هيطول بشكل مش معقول وحزبنا هيكون بحب مصر فخور شهر العسل هيطول بشكل مش معقول وحزبنا هيكون بحب مصر فخور مصر النهارده عروسه وعريسها حزب النور كان عاشق المحروسه وحبه كان في النور